بوك تو سخرامتي تسعة عشر تسعة عشر في المطبخ في المطبخ شن أخلي سامزاريولوكاكفس أعندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ ريسيم ممزاديبا جيندا ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ الكترو هوميلزه امزاديب تو غاززه اتطبخ بالكهرباء أو بالغاز اتطبخ بالكهرباء او بالغاز كيف أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ كيف هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ سات اريس تشيكبي اين الاكواب اين الكبايات سات اريس جورجلي الصحون سات اريس دانا شانغالي اين الملاعق والسكاكين اين الملاعق والسكاكين كاكس <كوز> كون سيرفيس <ويسكا> جاساخسني علب عندك فتاحه علب كاكس <كوز> بوتليس جاساخسني كا عندك فتاحه قناني عندك فتاحه قناني كاكس عندك مفتاح للفلين عندك مفتاح للفلين؟ السوبس أمكفبشي أمس تاب أتطب الشرب في هذا القدر أتطبخ الشوربة في هذا القدر تحفس أمبحز صاب أتقل السمك في هذه المقلات أتقل السمك في هذه المقلاء постнеус ам маалзе الخضار على هذه الشوايه اتشوئ الخضار على هذه الشوايه مي انا اجهز طاوله السفره انا اجهز طاوله السفره اك اريس هنا السكاكين والشوكات والملاعق السكاكين والشوكات والملاعق أك آريس تشيكبي تيبشبي هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل